متولي شيء من العذاب أفواه وارانب لمن يشهر القمر من كنوز الاذاعه رحله ننقض من خلالها عن جواهر في التراث الاذاعي يصحبكم فيها عماد يونس وصفيه صبري أعزائي المستمعين أهلاً بكم معنا في لقاء جديد وصهرة من كنوز الإذاعة وفي هذه الصهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية أعزائي المستمعين ونبدأ اللقاء مع الأديب الكبير توفي الحكيم الأديب توفي الحكيم من مواليد الثامن من شهر أكتوبر عام 1898 بالإسكندرية حصل على لسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول عام 24 ثم سافر إلى فرنسا ليدرس الدكتوراه في القانون بناء على رغبة والده ولكنه هجر الدراسة الأكاديمية وتفرغ لمتابعة الحركة الفنية المسرح والتصوير والأدب بشكل خاص طوال ثلاث سنوات وعاد عام 28 عين وكيلا للنيابة في العام التالي حيث عمل لمدة أربعة أعوام انتقل بعدها إلى وزارة المعارف مديرا للتحقيقات تقلد مناصب مهمة على رأسها مدير ندار الكتب المصرية مندوبا دائما لمصر في اليونسكو عضوا بمجلس إدارة الأهرام ورئيسا شرفيا لها عام 1981 كاتبا متفرغا بالأهرام عضوا بالمجلس الأعلى للصحافة ومنذ الأربعينيات من القرن الماضي دأب الحكيم على نشر أعماله المسرحية ومقالاته الفكرية في جريدتي أخبار اليوم والأهرام قبل نشرها في الكتب مما كان له تأثير واضح في أعماله المسرحية الاجتماعية التي نشرها في مجلدين بعنوان مسرح المجتمع والمسرح الممنوع والتي كانت أكثر ميلا إلى الواقعية التصويرية والمعالجة الأخلاقية الانتقادية وتتميز اللغة فيها بالسهولة، كما أن أعماله الفكرية كانت أكثر ميلا إلى معالجة قضايا اجتماعية وسياسية ذات طبيعة واقعية. من أهم أعماله عصفور من الشرق، عودة الروح، يوميات نائب في الأرياف، كما كتب المصرح الضيف السقيل، أهل الكهف، شهرزاد. أختير الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم رئيسا لللجنة العليا للمسرح بالمجلس الأعلى للفنون والآداب سنة 66 عين مقررا للجنة فحص جوائز الدولة التقديرية في الفنون انتخب نائبا فخريا لمجلس إدارة اتحاد الكتاب وأختير رئيسا للهيئة العالمية للمسرح كان توفيق الحكيم عضوا في المجلس القومي للخدمات والشؤون الاجتماعية ورئيسا للمجلس إدارة نادي القصة ورئيسا للمركز المصري للهيئة العالمية للمسرح. وقد ترجم له العديد من المؤلفات والقصص إلى اللغات الأجنبية. ومن الجوائز التي حصل عليها نال جائزة الدولة للأدب عن كتابه في مسرح المجتمع أهداه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أرفع وسام للدولة تقديرا لخدماته في مجال الأدب والفكر العربي عام 58 أهدته أكاديمية الفنون الدكتوراه الفخرية عام 75 حصل على جازة الكوكب الذهبية عام وقد أهدته محافظة الإسكندرية مفتاحها عام 80 وقد رحل عن على في 26 من يوليو عام 1987 نجم السهره الأديب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء لنبحث عن المكونات الأولى لشخصية وفكر توفيق الحكيم ماذا تقول؟ الله المسألة البحث عن المكونات الأولى مسألة صعبة لأن في الأوائل الإنسان لا يعرف في أي طريق يسير ولكن الذي أستطيع أن أذكره هو أني بالسليقة كنت ميال إلى أشياء قريبة إلى الفن أك أكثر من أي شيء آخر يعني أكثر من العلم مثلا أو لا أعرف يعني هل كان هذا طبيعة الأطفال ولكن أول مظهر فني عندي هو الغناء مثلا وقبل ذلك القرآن كمزر فني لأنه كان عند كنا نسمع الفقيه يقرأ القارئ صوته جميل والناس تقول الله و محل إعجاب وصوت مطرب فوكنا في الكتاتيب أو في يعلمون القرآن أو الشيء وكنا تعلمنا الأول كتاتيب فالقرآن استهوان من ناحية الفنية طبعا لا نستطيع أن نفهمه من الناحية الموضوعية أو الفكرية لأن القرآن هو كتاب فكر وتعبير جميل ولكن أساسه فكر ليس كما يفهم الناس شيء سطحي لا أو شيء ديني أخلاقي فقط هو أخلاقي وديني وفكري لأنه يقول للناس تفكروا يعني يدعو إلى الفكر فبالتعبير الجميل طبعا كل هذه للطفل أشياء ولكن الشيء الذي استلفت نظره هو الإعجاب الناس بالصوت التطريب والقاء فأنا بدأت أول عمل فني إني أقلد هؤلاء بل بأني أحفظ القرآن وألقيه وكان لي بعض الصوت الجميل فكنت أستطيع أني أشعر كده بالفخر بأنني مقرئ له مستقبل في هذا الاتجاه وبعد ذلك تركنا الكتاتيب وذهبنا إلى المدن وإلى المدارس ففي السادسة بعد هذا المكون الأول فإذا من القرآن والتطريب إلى العوالم عوالم الفرح وهو صوت أيضا ولكن صوت من ناحية أخرى برضو التفت إلى الطرب وإلى الإعجاب بالصوت الجميل والعود والضرب على العود وبعد ذلك إلى الرسم لأنه في المدارس بقى الابتدائية كان الرسم من, من المواد اللي هي تعطى فن أيضا فبرزت في الرسم وبعد ذلك جاء سن الصبه أو المراقب دخلنا في باب القراءات الأجنبية وفيها مثلا بعض التمثيل شكسبير وغيره فالتفت إلى هذه الناحية خصوصا بعد ما فرق التمثيل انتشرت الأهلية وغيره فرقة الشيخ سلامة ومقلدين الشيخ سلامة وكان له شيء من طبعا شهرة كبيرة فده برضو القى بنا إلى مجال آخر كله في سكة الفن وبعد ذلك طبعا بدأت من هذا إلى اني أكتب في المدرسة لأصدقائنا في فرقة التمثيل من الطلبة ألفناه لأنه ما كانش فيه جمعيات تكونت في المدارس للهواية فألفنا جمعيات تمثيلية من بعض الهواة جمعنا أنفسنا وبقينا وبقى نمثل بعضنا وألف انا بعض المشاهد والمناظر إلى أن دخلنا بقى في في, في الشباب بعد سن العشرين و. كنا بقى في المدارس العليا وكنت في أواخر الدراسة يعني الليسانس سنة الليسانس وعلى فاتصلت بقى بالمسارح مسرح الازبكيه وتعرفت بالممثلين وبالمدير فطلب مني بعض المسرحيات التي كان يقتبس منها بعض إخواننا في ذلك الوقت اللي هم بديح خيري وأمين صدقي ولذلك كنت كنا لمعرفتي بالفرنسية لدراسة الحقوق فاستخدمت اللغة الفرنسية في اني انا أيضا أجيب المصادر ال التي يستقون منها وهي المسرحيات الفرنسية ونقتبسها ونجعلها ونمصرها ومشيت في, ال في التأريف الأول بهذا الشكل وبعد ذلك وجدنا إن إخوانا الكتاب الذين لا يمارسون الكتابة المصرحية وكل عملهم هي الكتابة الأدبية الرصينة في صورة المقالة والمقالة كانت هي النسر الوحيد المحترم وكل الأدباء والأعلام الذين يعني أسسوا النهضة الأدبية كانوا كتاب مقالات الرفعي وطه حسين والعقاد والمزني والمنفلوطي كانت شق طريق آخر أفاد في النهضة وهو انه بأسلوبه العربي الجميل بدأ يلخص المسرحيات الأجنبية الممتازة العاطفية وينقلها إلى جمهور القراء العرب فوجدوا شيء جديد وجميل جدا الأديب الكبير توفيق الحكيم كيف بدأت الكتابة للمسرح؟ ولماذا اخترت مسرحية أهل الكهف بالذات؟ لما رحت أوروبا بقى لدراست الدكتوراه وجدت الحال متغير إن كتاب المسرح في صميم الأدب يعني شكسبير في صميم الأدب الإنجليزي راسينو كورني في صميم الأدب الفرنساوي ويقرأوا كأدب ويدرسوا كأدب في الجامعات وهم أساس النثر والشعر ايضا يعني يعني أن أقول القالب الذي يعملون فيه هو قلب التمثيلية فقلنا الله قلت سبحان الله نحن محتقرين ومش محصلين كمان يعني نكون أدبة ودول مش بس أدبة دول دخلين في, في انهم أسس للادب فقلت إيه السبب من السبب أن نحن ما عندناش رسالة فكرية ولا عندنا حاجة نحن ناس بنكتب عشان نضحك الجمهور أو نبكيه ولكن شكسبير ليس هذا ولا ذاك فقط داخله فلسفات وداخله دراسة للنفس البشرية ودراس... شيء جميل جدا وراسين وكورني قضايا ف... يعني أخلاقية وقضايا فكرية فبدأت أقول إنه إذا كان نراد بنا أن نحترم نفعل مثل هؤلاء ففكرت في شيء كذا ولكن هؤلاء يعملون على أساس معروف هذا الأساس المعروف عندهم هو يعني إما الأدب اليوناني اللي عرف في قبل الميلاد من شفوكليس وإيروبيلس وإيشيلد كل هذا وعلى اساس هوميروس من الاساطير فنحن لسه عندنا هذا لكي نستمعنا يكون لنا اساس ما دامنا دخلنا لا في الضحك ولا في البكاء لا في الادب اذا دخلنا في الادب ما هو الاساس فوجدت الاساس عندنا اللي يناسب هذا هو القران اولا طيب واذا كنا نريد خيال وحاجه عندنا الف ليله وليله فقلت في عقلي ان لا بد أن يكون الأساس هذا، فوجدت القصة التي تناسبني من القرآن أهل الكهف لأنها غنية بمضمونات كثيرة ومنها ليس فقط الناحية الدينية أو الأخلاقية بل النحية الفكرية أيضا التي تربطنا بمصر القديمة التي كانت تجاهد في سبيل الزمن ضد الفناء. بالمعابد الضخمة والاهرام والتمسي يعني كانت تجاهد في سبيل الخلود والزمن ايضا اذا كانها بتوقر الزمن وقصه ال الكافر هي يعني هي بعث اساسها البعث بعث يعني ايه يعني الزمن هنا أنت قهرت الموت بالبعث واللقاء التالي مع الفنان فريد شوئي الفنان فريد شوئي من مواليد الأول من شهر يوليو عام 1921 بحي السيدة زينب بالقاهرة عشق فن الألقاء في طفولته من والده الذي كان بارعا في الخطابة ثم التحق بالمعهد العالي للتمثيل وحصل على دبلوم معهد التمثيل عام 45 وحصل على دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية بدأ حياته العملية كمهندس في مصلحة الأملاك الأميرية ويحب فريد شوئي للتمثيل كون فرقة للهوا باسم الرابط القومية للتمثيل أصبح بعد ذلك تحمل اسم فرقة العشرين وانضم إليها صلاح منصور إساي بدير محمود السباع وغيرهم بدأ فريد شوقي مشواره الفني كومبارس صامت مع فرقة رمسيس مصرحية في مصرحية بنات الريف ثم كنبارس متكلم في مسرحية بيت تهدم. انضم إلى فرقة التمثيل بكلية الفنون التطبيقية تحت قيادة الفنان الراحل عزيز عيد الذي اختاره بطلا لكل عروض الفرقة ورئيسا لهذه الفرقة. كانت بداية الانطلاق السينمائي لفريد شوئي عندما قام بدور ضابط شرطة في فيلم ملاك الرحمة عام 46 والذي فتح الطريق أمام انتشاره السينمائي. قدم فريد شاوي على مدار مشواره الفني نحو 320 فيلما قدم خلالها نوعيات مختلفة من الأدوار. ومن أهم الأفلام التي قدمها الراحل فريد شاوي الصفر أمير الانتقام بابا أمين صراع في الوادي القصة حسن رصيف نمرة خمسة شويش نص الليل جعلوني مجرما. في المجال المسرحي قدم فريد شاوي. العديد من البطولات المصرحية من خلال فرقة الرحالة المصرحية من أهمها الدلوعة ثم انضم إلى فرقة التلفزيون المصرحية عام 65 وأنتج الفنان الراحل فريد شوئي نحو 26 فيلما من بينها جعلوني مجرما النمرود جوز مراتي البؤساء كتب 16 قصة سينمائية من بينها الفتوة وكلمة شرف كما اشترك في ثماني مسلسلات تلفزيونية، منها البخيل وأنا صابر يا عم صابر عم حمزة وقد حصل فريس شوئي على عديد من الجوائز مثل جائزة الدولة عام خمسين عن فيلم جعلوني مجرما جائزة الدولة الإنتاج وجائزة الملك سعود بن العزيز عام ستة وخمسين عن فيلم راسيس نمر خمسة وسام العلوم والفنون عام اربعة وستين جائزة عن دوري في فيلم الخبز المر عام واحد وتمانين وقد رحل عن عالمنا في السابع والعشرين من يوليو عام 1998 مهرجان النجوم تعده وتقدمه نجو الطوبي نجم هذا اللقاء المتألق دائما الفنان فريد شاوي أستاذ فريد شاوي بنرحب بك في البرنامج أهلا وسهلا وإن شاء الله نمتحم سويا ب بالحديث من خلال الإزاعة وإن شاء الله يكون عند حسن صدناهم أيضا إن شاء الله ولو قلنا عودة للوراء ووقفة مع بداية رحلة عمل شاقة وطويلة أحاطة بها النجاح والأضواء والشهرة ماذا تقول عن هذه البداية ولو سألت حضرتك عن العوامل اللي شكلت شخصية فريد شوئي في مرحلة الطفولة والشباب المبكر ماذا تقول عنها الحقيقة يعني انا طفلتي منذ طفلتي وأنا أهوى فن التمثيل وراجع أني بحب التمثيل وده بيرجع أصلا لأن كان والدي الله يرحمه كان زواقه وكان أديب ويكتب الشعر وكان خطيب في حزب الوفد في ذلك الوقت وكان دائما يشاهد المسرحيات في ذلك الحين فرقة يوسف واهبي فرقة نجيب الرحاني فرقة علي كسار فاطمه رجدي جرج كل هذه الفرق وبأنواعها من أنواع الدراما كلها شاهدتها وأنا طفل بصحبه والدي يعني كان ياخدني كل يوم خميس تقريبا كل يوم خميس فرقه مختلفة في سن ثمان سنين وتسعة سنة وكنا نناقش المسرحية بقدر بعقل الطفل وهو بعقل الرجل المتزن وكان يواجهني أدبيا دايما يعني كان يحب أن أرى مثلا مجلة اسمها الرسالة الرساله دي مجلة أدبية فيها التحسين وتوفيق حكيمه والأدباء والشعراء وعلي الجارم وخلافه كنت أرى مش فاهم انما كان يحب يقريني قطع المحفوظات في المدرسة كنت أقولها والقيها كممثل أحب ألقيها كممثل هو كمان كان دخل معهد التمثيل او اسمه قاعه المحاضرات في كليه الاداب سنه ثلاثين انشاء زكي الترايمات برضو كانت نواه للمعهد الجديد اللي احنا دخلناه ده دخل يتعلم فن الالقاء وفن الخطابه لا ليكون ممثلا بل ليكون خطيبا مفوها فكان في الروح الفنيه الا انه كان حريص كل الحرص على إن اتمم دراستي واكون ممثل مثقف خارج جامعه أو خارج مدارس سنويه أو خارج مدارس فنية وبعدين احترف فكان كل توجهه لي اني اشبه هوايتي وكان بيساعدني على اشبه هوايتي لكنه كان حريص كل الحرص على انه اتمم دراستي وانا ادين له بهذا الفضل رغم هوايتي الجامحه ورغم ان مشتعلي وكنت مملوء حماس وحراره هوايه الا انه كان دايما يشبعني من الناحيه دي الى جانب المذاكره والدراسه والشهادات لغايه ما فتحت معهد العادي للتمثيل ولولا ان معايا ما كانش معايا مؤهل ما كنتش التحقت بيه إذا كان ده دور الأسرة في تكوين شخصية فريد شاوي وكان في تشجيع من الأسرة منذ البداية فبالنسبة لمرحلة الدراسة واللي ظهرت فيها اتجاهاتك الفنية مين من أساتذتك اكتشف هذه الموهبة ويعني وجهك للاتجاهات الفنية دراسة بتاع الأكاديمية الفنون كان أساتذة ترايمات طبعاً ما هذا التمثيل؟ آه هو العميد بتاع المعهد كان من الناس اللي أنا بقولي مستقبل باهر الاستاذ جورج أيضا الاستاذ العلامه دريني خشبه الأستاذ ادب المسرح الاستاذ سلامه موسى الدكاتره زكي مبارك كل دوله كانت ستي وفي الواقع كانوا يعني شايفين لي كانوا دايما مطمئنين من ناحيه المستقبل والتشجيع الفني يا ترى كان من أهم أبناء نفس جيلك أو اللي تخرجوا معاك في معهد التمثيل في هذه الفترة السيدة فاتن حمامة السيدة سامحة أيوب المرحوم نعيمة وصفي الأستاذ حمدي غيس المرحوم سلح منصور المرحوم أحمد الجزيري علي الزرقاني سعيد أبو بكر عمر الحريري شكري سرحان مجموعة كبيرة يعني والتحقنا بالفرقة القومية بعد تخرجنا يعني وكلهم اصبحوا نجوم فعلا اه طبعا في من نجوم مسرح وفي مخرجين وفي سافروا بعثات لي... ليكونوا مخرجين مسرح زي الاستاذ حمدي غيث والاخ نبيل الالفي النجم الأستاذ فريد شوقي مشوارك السينمائي طويل وهام وثري أيضا وغني بالاعمال الجيدة. حضرتك قدمت العديد من الأفلام السينمائية. لو توقفنا مع أول فيلم سينمائي اشتركت فيه وكان اي ظروف عملك فيه؟ أول فيلم سينمائي كان فيلم اسمه ملاك الرحمة من بطولة وإخراج الأستاذنا الكبير يوسف وهبي. وكنت طالب في سنة تانية في معهد التمثيل وكنت هاوي عنده الحقيقة قبل المعهد لكن ما كانش يعرفني انما مجرد انا هاوي اروح كده في ريت مع اتمحك بين الكواليس اعمل دور عسكري اعمل دور كارسون او هاوي انما هو لا يذكرني انما لما قالوا ده في ولد في المعهد كويس بعتلي في فيلم ملك الرحمة وكان دور زابط بوليس وحتى المنتجة يا كان مستر جبلين النحاس. أعتقد أن أنا بوليس فعلا و... وكان لدرجة أتقنت الدور اللي أسهل كانت دي أول فرصة ليا في السينما بفضل أستاذنا يوسف وهبي اللي أنا أدين له بكل فضل وبكل استاذيه في بداية العمل السينمائي لملحظ أن كان في أعمال كثيرة مشتركة مع النجم الراحل أنور وجدي أذكر منها على سبيل المثال مثلا أمير الانتقام عمبر غزل البنات إلى آخره هل كانت الصداقة بتربط بينكم ولا مجرد مصادفة في بداية المشوار؟ الواقع هي كانت مصادفة في بداية المشوار وأنا كنت يعني كان الأستاذ أنور وجدي استاذ ونجم ومخرج وصاحب شركة و... وله اسم وله تاريخه ويكبرني سنا وفنا إلا أن بعد ما عملت ثلاث أربعة افلام تقريبا كان طلبني لأعمل معه في أول فيلم اسمه عنبر وبعدين لم يتركني بقى عنبر وافلام و... بعد كده كتيره مثل الانتقام وطلع سعدان وخطف مراتي وهذه نوع كتير يعني ومن هنا توضت الصداقه بيننا وبرده انور وجدي من المخرجين والزملاء اللي يبشروني باني ساكون نجم لامع وسأكون كل بكل شان لدرجه كنت بفتكرها سخريه من انور لكن الحمد لله كان نظرته صائبه وكان بعيد النظر فعلا حضرتك بدأت في أول فيلم كضابط شرطة هل مثلت هذا الدور فيما بعد ولا تحولت إلى أدوار الشر وإذا كانت سمة غالبة في بداية تاريخ حضرتك السينمائي الواقع في السمة الغالبة كانت في أول حياتي الفنية لأن كانت المخرجين والمنتجين طبعوني بطبع واحد اللي هو الدور الشرير اللي بياخد الجوابات من فاتن حمامة أو شادية والبطل المرحوم محسن سرحان أو الأخ ربنادي العمري حي أو عماد حمدي ويعني نوعية من أدوار الشريره إنما أنا كان جوايا عاوز أعمل قاعدة شعبية انتشر سريعا عدد كبير من الأفلام أثبت فيها جدارتي وكفاتي وبعدين أنا اقول ايه اللي انا عاوزه لذلك بعد كده معظم أدواري أو من الأدوار اللي عملتها وأحبها وما زلت أعمالها لغد دلوقتي رجل الشرطة وأنا أميل أن البطولة رجل الشرطة لأن أنا شخصيا بحب الشرطة ودايماً شايف ان رجل الأمن ده إنسان مظلوم يعني هو الرجل الحارس الأمين اللي بيهرسك بالليل وبالنهار اللي مشاكلك ولا سيما أن اللي حبيبني أكتر في رجل الشرطة أخوي اللواء المرحوم أحمد شاوي اللي كان يعني يحب عمله درجة التفاني وكان راجل الشرطة ممتاز فمن هنا حبيت الشرطة وحبيت الداخلية درجة نقول ان انا من ابناء الداخلية ايضا الفنان فريد شوقي امير الدهاء والفتوى وحميده وصاحب الجلاله وعشرات من الافلام السينمائية الناجحة نقدر نقسم حياتك السينمائية لمراحل طبعا انا مقسمها وانا اللي خططتها النفسي وانا اللي وضعت الرسم البيان النفسي لاني انا بقول الفنان اللي لم يكن مثقف وفي ذكاء استمراره يبقى صعب والحمد لله انا مستمر على مدى خمسة واربعين سنة كنجم وكممثل وكمطلوب وكمحبوب من هذه الجماهير العريضة اللي اتمنى اكون دايما عند حسن ظنهم في اول حياتي كانت ادوار الشريرة الاختراهات المنتجين كنت سبت نفسي لهم لكنت انطبعت بهذا الطابع ومشيت على وطيرة واحدة ونمط واحد كان حامل لاني الجمهور في يوم الايام الا ان ربنا بيحبني فداني موهبت الكتابة او التأليف او ايجاد فكرة او تغيير الجلد ف... ابتدت أن تجو أنتك تبقى رست حسن وجعلونا مجرمة نورة رقم 5 والأدوار اللي شايف أنا فيها أفلام عملت بصمات في, في, في, في, في, في صناعة السينما المصري نقلت نفسي إلى الهيرو الأكشن أفلام الأكشن اللي هي مطلوبة دايما وفي كل وقت وفي كل زمان واللي بتمنى من أخوانا أو زملائنا أو أولادنا الشباب الجيد أنه هذه الأفلام لن تموت أبدا هذا للحق للانتصار بالحق للإنسان يسر لشرفه أو لكرامته مش مجرد أكشن فقط إلى جانب بعد كده مرحلة الكوميدي من خلال مدرسة الرحاني وقدمت أفلام برضو كوميديا زي اسمتي أو صاحب الجلالة ثم جاءت مرحلة السن بقى قدمت أفلام الأب الكبير الأب أو الأخ الكبير أو ما شابه ذلك ودي نار نجاح أيضا تمشيا مع السن ودول اربع مراحل في حياتي أسمتهم لنفسي باجتهاد الشخصي وأفكار الشخصية, الشخصية وبكتاباتي الشخصية. مين <تصفيق> سلطان <تصفيق> خرقت حيبت. لازم على عليها, عليها خلاص ونصيبي انت تعرف عندي اسمع كلامي نفسك مش, مش حاجة أبداً. بقى. التالي مع الإذاعية هدى العجيمي الإذاعية هدى العجيمي من مواليد الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 1936 وتسعمائة ستة حصلت على لسانس الأدب قسم اللغة العربية والتحقت بالإذاعة في بداية الستينيات كمحررة للأخبار وبعد فترة تقدمت لاختبار المذيعين ونجحت وبعد تعينها كمذيعة اختارتها السيدة صفية المهندس للعمل معها مساعدة لها في برنامج إلى ربات البيوت وأسندت إليها إخراج أطوى مسلسل إذاعي وهو عيلة مرزو أفندي قدمت الإذاعية هدى العجيمة العديد من البرامج من بينها برنامج إذاعة ترانزستور. وفي مجال البرامج الثقافية قدمت برنامج منصول الأسبكية وبرنامج عمل قدمني للجمهور الذي جمعت فيه سير العمالقة في مجال الفن والأدب وفي بداية عام 71 حصلت على باثة إلى ألمانيا الشرقية للدراسة في معهد برلين للدراما والتدريب في برامج الشباب بالإذاعة الألمانية وبعد عودتها قدمت برنامج زهور وبراعم الذي كان نواة لبرنامجها مع الأدباء الشبان الذي كان نافذة للمواهب الشابة لعرض أعمالهم الأدبية على الجمهور عينت الإذاعية هودا العجيمي نائبا لرئيس الشبكة الرئيسية البرنامج العام وظلت في هذا المنصب حتى أحيلت للتقاعد عام 1996 اختيرت عضواً بمجلس إدارة اتحاد الكتاب لمصر من عام 1997 وحتى 2001. ومن الجوائز التي حصلت عليها. جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أحسن تغطية إعلامية لمؤتمر المرأة في بيكين وجائزة أحسن برنامج إذاعي عن استطلاع رأي الإذاعة والتلفزيون حول البرامج الاجتماعية كما حصلت على دبلوم من إذاعة كولونيا بألمانيا عام 1985 وجائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة عن أحسن تغطية إعلامية إذاعية لمؤتمر المرأة في بيكين ام فنسف الدسام مع الأدباء الشبان مع الأدباء الشبان تعده وتقدمه هدى العجيمي أيها الأصدقاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حول عمل إبداعي جديد نلتقي مع ناقد الشاعر الدكتور عبد العزيز النوماني أهلا يا دكتور أهلا بك وسهلا لدينا اليوم هذا الديوان من أشعار الشاعر نبيل حامد اختار لديوانه عنوان حبة قمح لا يعرفها الناس وسوف نتعرف على ملامح خصائد هذا الديوان من خلال الدراسة الأدبية التي أعدتها لنا سيادتك لكن الشاعر نبيل حامد طبع هذا الديوان على نفقته الخاصة وهناك كلمة على الغلاف الأخير لهذا الديوان كتبها الأستاذ فتحي فضل عضو اتحاد الكتاب يقول فيها قد يقول النقاد للمبدع وهو في بداية الطريق أنت موهوب ولكن إبداعك ينقصه النضج والنطج هو اكتمال أدوات الإبداع الدراسة والثقافة والتجربة والتجربة تحتاج للسنين ومؤلف هذا الكتاب اكتملت أدواته وهي الدراسة والثقافة وتجربة العمر فجاء شعره ناضجا حاملا كل ملامح الإبداع هذا ما كتبه أحد النقاد نعم. ولكننا سوف نتصفح هذا الديوان معا ونقدم رؤية نقدية جديدة لأصدقائنا من المستمعين والأدباء الشبان هو هذه المجموعة من الشعر تحتوي على ما يقرب أو يزيد من 12 قصيدة من القصائد الطويلة والقصيرة ولكنها محملة بكثافة بكثير من الفكر بل ورها في العنوان الذي وضعه حبة قمح لا يعرفها الناس ولكن العجيب أنه جعل قصيدة داخل المجموعة عنوانها حبة قمح فقط أي نصف العنوان العنوان هو حبة قمح لا يعرفها الناس والسؤال الذي أطرحته على نفسي حبة قمح في الداخل عنوان قصيد لا يعرفها الناس على الغلاف فكيف لا يعرفها الناس لا. وبشيء من الحدث رأيت أنه يعبر عن حبة القمح بهذه الخصوبة في الحياة لا. الخصوبة في الزرع والخصوبة في الإنجاب والخصوبة في كل شيء إبداعي <تصفيق> وكأنه أشار إلى ما يكتبه على أنه عمل فيه خصوبة المجموعة فيها 12 قصيدة دخلها من شعر التفعيل القليل والنادر ولهذا جاء معظمها من الشعر المرسل يعني محتوى القصائد أو شكل القصيدة أوه. هنا ليس ثابتا لا لان الرؤى الفكرية التي طرحها الشاعر عبر هذه القصائد فيها كثير من الجسارة وخصوصا أنه طبعها على نفقته الخاص نعم. وأقصد بالجسارة هنا الجرأة في تناول الفكر الفلسفي شيء من المخاطرة نعم إن لم يحمل كثيرا من الوضوح نعم أنا بقول إن خطوات هذا الشاعر يعني الغموض يغلف بعض قصائد هذا الديوان كثير من قصائد نعم الديوان نعم يعني إذا كنا نتحدث عن الغموض في الشعر المعاصر عند بعض الشعراء فإن الغموض عند هذا الشاعر يكاد يغطي جنبات كثيرة من هذه المجموعة حبة قمح لا يعرفها الناس زي ما قلنا انها يعني تربط بين العنوان وبين عنوان قصيدة يعني القصيدة نفسها قصيرة, قصيرة جداً, جدا ومركزة ومكثفة آه. ولكنها في غاية الغموض يقول منها حبة قمح مفلوجة تكتنز فلقطاها مغنطي الوله الضيق رقيقا كحد الموسى حينما نفذت منه حيث جنت عدن عدن والآلهة القديمة تقربنت ذاكرتي فقدست حنطتا هو هنا الاشتقاق عنده تقربنت نعم. ودي ظاهرة معاصرة في التجرؤ على اللغة والاشتقاق دون مبرر أو مسوّل فالفعل تقربنا من القربان نعم. و... وأرى أنها وال... اشتقاق بعيد ولا من القرب ربما من القرب لا لعصوا أبليها قال والآله القديم نعم. نعم. عشان كده قال تقربنات ذاكرتي وبعدين رجع قال فقدست حنتتها, حنتتها. نعم. إنه يتحدث عن الحنطة كرزق نعم وكمتعة في نفس الوقت ثم إنه يتحدث عن هذا اللقاء الحميم الذي يدخل إلى عالم الآلهة القديمة حيث قدم ذاكرته قربانا وجعله يقدس هذه الحنطة في قصيدة تانية عنوانها مقاطع اثنين مقاطع اثنين بيقول منها هذا قبر مولاي، رأيت دمعتين، تنسربان تنس إلى شفتي، أغمطت عيناي، رأيت بنفسجة تترفرف مثل اختلاج القلب، أما بوصل اللغة هنا، للذكرى، أنا بيقول أغمطت عيناي، الصح أغمطت عيناي، لا. تترفرف، المفروض يقول تترقرق وإنما تترفرف أقرب لأنها بنفسك وهي وهيزة يرف اختلاج القلب أما قصيدة البدر فيقول منها بدون ورواع يعني هذه الأخطاء اللغوية هنا أخطاء لغوية رأيت دمعتين آه. حضرتك صلحتها أيوة. وكتبت دمعاتي تتسربان إلى شفتيه أغمت عيناي إذا يعني هذه الأخطاء ليست أخطاء مضايya يعني أنا عاوز أعرق على ان ربما تكون دي أخطاء متعمدة لأن في صيحة بين الشعراء المعاصرين اقتحام اللغة لا دا غير مقبول غير مقبول عبد العزيز حضرتك يعني اللغه العربيه ودارس اللغة آه. العربية هذا غير مقبول اطلاقا التجرؤ على اللغة والنحو والصرف آه. يعني لا نقبله آه. اطلاقا ولا يقبله احد ولا احد من النقاد من ولا الغوايين ولا من الادوات الاصيله لا يعني لدى أي يعني الشاعر او الكاتب او الديب او القاص لابد أن يمتلك أدواتي صحيحة نعم. لازم تكون الأدوات صحيحة نعم. اللغة مهمة جدا اللغة هي الارتكاز نعم. الأول يعني عليه أن يتجرع عمل... على أي شيء آخر إلا, إلا اللغة, اللغة. إلا اللغة. إلا اللغة. وخصوصا اللغة البسيطة نعم. الفاعل والمفعول آه. يعني القواعد آه. قواعد اللغة العربية آه. هنا بقى لابد أن نتطرق إلى الإغراق في الفك يعني الشاعر بيبقى عنده فكرة عاوز يعبر عنها هل يترى التعبير اللي عاوز يؤدي به هيكون على قد الفكرة بحيث الفكرة تتضح ولا أقل منها بحيث يبقى فيها غموض ولا أقل كثيرا بحيث أنها لا تتضح تماما الحياة دكتور يمكن مثل هذه الأشعار يعني تجرنا إلى سؤال وسؤال مهم جدا لمن يكتب الكاتب أو الشاعر يعني عندما نقرأ قصيدة غامضة جدا لا نفهمها. أيوة. ف يعني لمن يكتب شعر لابد أن يكتب يعني شيء قد يكون غامض بعض الشيء، قد يكون فيه فكرة فيه عمق ويعني نعمل عقلنا لكن لابد أن نفهمها ما هو هو هذا السؤال ده لابد أن يطرحه كل مبدع على نفسه م. لمن يكتب إذا كان يكتب لنفسه فليخبئ ما يكتب إذا كان يكتب للناس فليقل أو ليتحدث عن المشترك بينه وبين الناس واللقاء الثاني مع المخرج السينمائي عاطف سالم المخرج السينمائي عاطف سالم أثر السينما المصرية بالكثير من الأفلام البارزة كما أخرج أفلام الأسرة ومن بينها فيلم أم العروسة والجزء الثاني له وهو فيلم الحفيد وهو من مواليد الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1927 عمل كمساعد للإخراج مع العديد من المخرجين ثم عمل مخرجا وكان أول فيلم يخرجه هو فيلم الحرمان عام 1952 ثم أخرج فيلم جعلوني مجرما وهو قصة اجتماعية وقد نجح الفيلم في رفع السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية في القانون المصري ثم فيلم إحنا التلامزة الذي أعطى صورة صديقة ومؤثرة عن انحراف الشباب في عام تلاتة وستين أخرج أهم أفلامه السينمائية وهو فيلم أم العروسة ثم فيلم الحفيد عام أربع وسبعين نقل لنا فكر الأسرة المصرية المتوسطة وعاداتها وتقليدها ومعاناتها ثم توالت أعماله السينمائية الناجحة ومن أهمها ليلة من عمري معجزة السماء النمرود زماني حب الملكة وأنا قاهر الظلام وعاصفة من الدموع هذا إلى جانب بعض الأفلام القصيرة من بينها منود المزلات العودة إلى القاهرة فجر جديد الرمال الخضراء آخر الأفلام السينمائية فارس ظهر الخيل حصل على جهزة دولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999 وقد رحل عن عالمنا في الثلاثين من يوليو عام 2002 حروف وأغانيات برنامج من إعداد وتقديم عز جنيدي. عزيز المستمعين أهلا بكم وأهلا بضيف اليوم المخرج السينمائي الأستاذ عاطف سالم. أهلا بك وأهلا ببرنامج حروف وأغاني بنعيش طور يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. عين. حرف العين عمرك الفني كم سنة؟ هو دلوقتي ازياد هو عن ثلاثين سنة طبعا وخلال هذا العمر كم فيلم اخرجه المخرج القدير الأستاذ عاطف سالم؟ هو الغاية دلوقتي حوالي خمسة واربعين ستة واربعين فيلمين سينمائي؟ سينمائي فيلم طويل يعني في تلفزيون اخرجت حاجات بسيطة تلفزيور. كان في مناسبات كده ايام الثورة واتعملت افلام للاحتفالات الثورة وعملت أفلام فيلم عن المظلات جنود المظلات اللي هو الباراشوت عملت فيلم عن يعني كلها حاجات افلام دوكيمنتري فيلم او شورت فيلم زي ما يعني او افلام تذكيريه كم فيلم بالتقريب ولا حضرتك ما تفتكرش حوالي لا افتكر يعني حوالي ستة كده وعملت حاجة للتلفزيون في أول بداية التلفزيون آآ آآ سهرات يعني سهرتين واحدة فيهم كانت سناء جميل والأستاذ محمود مرسي زي ما سألت حضرتك بحرف العين تختار لي أغنية أيضا بتبدأ بحرف العين دي صعبة شوية دي بفي... أنا مش عارف في أغاني بقى أو الله فيه في أغاني فيه غنوت او بالك يوم ميلادك لغنوه فرايح كده وانا بحبها لعبد الحليم حافظ وانا عملت له فيلم طبعا انت عارف اللي هو يوم من عمري بس كان انا كان ممكن ارد عليك اقول لك فيلم من من افلامي لكن هي دي بقى مش من افلامي او بالك يوم عيد ميلادك لعبد الحليم حافظ بلك يوم ميلادك لما اللي شغل بالك يا قلبي, يا قلبي وصلنا للحرف الثاني من اسم حضرتك حرف الألف, الألف. أيوة. أين أفلام عاطف سالم الآن؟ لا أفلام عاطف سالم موجودة انا توقفت عن ان انا أو امتنعت ان انا اعمل أي كلام أنا, أنا من هوايتي كمخرج ان انا أقدم كل حاجة جديدة لو حضرتك تذكر بكل أفلام تجدي كل مرة اطلع بحاجة جديدة يعني ذكرنا مثلا أين عقلي كان موضوع جديد على السينما م. النمر الأسود موضوع جديد على السينما يعني كلها بدأ في اختيار 40 في ضائعة اللي عملته النادي الجندي تلاقي كلها موضوعات جديدة فأنا دلوقتي يعني استرد كل الوقت اللي فات ده وأعود كل الوقت اللي فات ده لأنه عندي محضر حاجات جديدة يعني. طب ايه هو اخر عمل جديد او هنشوف العمل الجديد العمل إنت؟ في دموع صحبة الجلال اللي في رمضان آه. قصة موسى صبري وسيناريو وحوار الاستاذ صلاح حافص وبطوله أحمد زكي وميرفا امين وفي فيلم بعمله بعد التوقف مدة طويلة وفيش نشاط بيننا من بعد مع نبيل عبيد والأغنية اللي بتبدأ بحرف الألف حرف الألف ستي أنا بحب غنوة ليلة مراد اسمها اضحك كركر اضحك <تصفيق> كركر طال انتظارنا لمشاهدة فيلم غنائي كالتي شاهدناها في فترة من أحلى الفترات زي أفلام عبد الحليم حافظ وشاديا ما فكرش عاطف سالم أنه يخرج للسينما المصرية فيلم غنائي بهذا المستوى والله هو للأسف الشديد ده تقصير كبير جدا من السينما المصرية لأن الفيلم الغنائي برضو حاجة مطلوبة والناس بتحبها والتاريخ بيقول كده يعني كل افلام غنائيه عاشت كتير وانا عملت اكتر من فيلم غنائي لعبد الحليم حافظ يوم من عمري فريد لاطرس الزمان يا حب وشاديه ليله من عمري وفي بقى افلام يعني مش لمطربين كبار بس في افلام استعراضيه لكن انا في نيتي دلوقتي ان انا بحضر فيلم استعراضي غنائي للطيفة لطيفه كوجه جديد ووجه يعني يعني في صلاحيه السينما يعني حضرتك تختار لنا اغنيه بنفس الحرف حرف الطا ستي طال انتظار الاستاذ عبد الوهاب طال <تصفيق> انتظار الوحيد والبعد يتعالى يسألني عن طول عذابي وصلنا للحرف الرابع من اسم حضرتك حرف الفاء. فيلم أم العروسة حقق شهرة كبيرة لعاطف سالم. كنت تتوقع هذه الشهرة وهذا النجاح لهذا الفيلم؟ الفيلم ده لو يعني قصة في حياتي غريبة جدا يعني يعني هو رغم طبعا هنسيب فترة النجاح نتكلم فيها لكن أنا ما عملت الفيلم ده وتعارف في السينما. ما لاقاش النجاح اللي أنا كنت منتصر فأنا حزنت حزن كبير جدا يعني. إلى أن فوجئت ناقض عظيم الله يرحمه كان مساعد الدين توفيق بصيت لقيته عامل نقد الفيلم في أربع صفحات في المصور فخلاني بكيت وأسكن رحت مكتب تلغراف بعدت له تلغراف وعدت أمل الراجل يخلص ورقة ويلزق ورقة تانية بالسمغ اللي عنده ده. من كتر إحساسي أن أنا يعني بقوله ان انا يعني انت روحي مم. وهم العروسه ده عامل زي السجاد القيم كل ما تدوس عليه والسنين تفوت بيغلط تمنه، وطبعا لوح حكايات يعني مثلا في الهند طلبوا مني ان انا اعمل عمر العروسه بالهندي فانا رفضت فقلت يا مش ممكن اروح اعمل عمر العروسه بالهندي فهم عملوا يعني اشتروا القصة من ابن حميد جودة صحر الله رحمه وعملوها سبب شهرته ايه استاذ عاطف الصدق صدق ثم الصدق ثم الصدق يعني تحس انك في بيت مصري فعلا تحس ان إيه عطف سالم ده جاب كاميرا خباها تحت سرير في بيت مصري بسبب كل ناس صرف على الطبيعة حتى الاطفال فيهم صدق وده يعني احسن حاجة لأي عمل ناجح في العروسه العروسة فيه صدق وعندين احساسي انا انا يعني احب اللون ده عملت بعد كده الحفيد وعامل السبع بنات سعاد حسني ونادية لطفي زمان هو يعني اللون ده بالذات انا يعني احبه بعمله بحبه يعني اغنيه بحرف الفاء تختار لنا اغنيه فق. حرف ف مش عارفه مفيش مفيش حاجه فيها فاكر ولا حاجه في فاكره فاكره بضبط نجات نجات نجاه صغير طب عظيم جدا يا ريت نسمعها فكر انا نسيه وفكر انا بقى الماضي وذكرى يا ريت كان دي فكرتك خلينينا فكر وخلينينا خلي فينا عندي أبو فكره وخلينا خلينا خلينا نوكوها سين وصلنا للحرف الاول من الجزء الثاني لاسم حضرتك سالم حرف السين وربنا يعني يسطر ان تطلع الحكاية فيها سالم برضو ان شاء الله حرف السين سفرك وحضورك لمهرجانات عالمية ماذا اضاف في اخراج عاطف سالم للسينما المصرية لا اضاف كتير جدا جدا جدا جدا وانا بعتبر سفر الواحد لمهرجانات ال... وان الواحد يشوف اخر صيحات في الفن السينمائي واخر يعني تطلعات وفي حاجات يعني دي حاجة بتفيد الواحد جدا جدا جدا يعني يعني أنا بعتبر ان هي دي المدرسة الحقيقية للواحد ان هو دايما يشوف ايه اللي بيحصل في السنة. طبعا في حاجات احنا ممكن نهضمها كشرقيين في حاجات لا تصلح للشرق يعني وبعدين انا يعني مثلا العنف مش مياله أوه. فما روحش اتاثر بالعنف واجه اعمل فيلم في عنف طب تأثرت بايه واضفته في السينما المصرية لا انا تأثرت بحاجات كتير يعني في شاعريه في الاخراج دي مش موجودة يعني وبعدين انه اكتسبت ان في معنى كبير ان الفيلم الانساني هو بيبقى انجح انواع الافلام ليه لأنه بيخاطب كل الشعوب وكل اللغات الإنسانية دي حاجة عالمية أوه. فطالما أنت بتركزي على خط إنساني أو, أو شخصية إنسانية أو عمل إنساني ده بينجح كده تختار لنا أغنية بحرف السين انا نفسي فيروس أزن سألوني الناس سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكثير الهواء بعز علي غني يا حبيبي لا اول مرة ما ملك سوا قالوا الناس يا حبيبي جذبوا المدد وقفت الهواء بعز علي غني يا حبيبي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 صاحبكم فيها عماد يونس وصفيه صبري